عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون فَأَكُمَّ أَنَّكُمْ تَكْفَهُون ورجعونها إن كنتم صادقين فأم سلام لك من اصحاب يمين ومن ما ان <كان من> <طالين> <وأما> من حميم وتصرية جحيم إن هذا لهو حق يقيم فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله رب العالمين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 وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم الله ورطوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورطوان ومن حياة الدنيا إلا متاع للذين آمنوا وعدت للذين